بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما دراكم الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدّة في عمد ممددة